ذلكم اذكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن ارد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقه نَوَّكِسُهُ بِالْمَعْرُوفْ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ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 واعلموا ان الله بما تعملون بصير